بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم تلك آيات الكتاب الحكيم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 وإذا تُثْلَعَ عليه آياتنا ولا مستكبرا كأَلَمْ يَسْمَعْها كأَلَمْ يَسْمَعْها كأَنَّ في أذنيه وقرآ فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة نعيم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 نزلنا من السماء ما أنفتنا، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأعوني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ظلال مبين.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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليرىكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشياهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم, ولا يغرنكم بالله الغرور